من الأمور المستحبة في شهر رمضان قيام رمضان أو ما يطلق عليه صلاة التراويح فما فضل قيام رمضان روى البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وروي أيضا قوله من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وروى أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم إذا دخل العشر أي الأواخر من رمضان احيا الليل كله وأيقظ أهله وشد المئزر يؤخذ من هذا أن قيام الليل في رمضان له فضله العظيم والقيام يقول بصلاه التراويح التي يتلى فيها كثير من القرآن الكريم وسميت بصلاة التراويح لأن فيها ترويحه أي استراحة بعد كل ركعتين أو أربع ركعات كانوا يستريحون والله أعلم